ونعوذُ بالله من شُرورِ أنفسنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا من يهدي الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ توقاته ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمون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 يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم يا معاشر الفضلاء قد قَضَيْتُمْ فَرِيْضَةً ثم قُنْتُمْ لِرَبِّكُمْ وَاسْتَمَعْتُمْ لِكَلَامِ رَبِّنَا مِنْ فِي تِلَاوَةِ إِمَامِكُمْ فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا فإن رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كُتِبَ له قيامُ ليلة فالذي يُصَلِّي مع الإمام حتى ينصرف الإمام يُكتَبُ له أجرُ قيام الليلة كامله كأنه قد قام الليل من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر فأبشروا وأمِّلوا أيها الفضلاء إنني أحمد الله عز وجل إليكم بالمكان وأحمد الله إليكم بالزمان وأحمد الله إليكم بالحال أما المكان فدولة الإمارات العربية المتحدة اسال الله عز وجل أن يزيدها خيرا وبركه وأن وان يزيد كلمتها قوه وان يزيد اللحمه بين الراعي والرعيه فيها وان يق وان يقيها شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وام الزمان فشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به امته وبما فيه من الخير والإحسان كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه إذا دخل شهر رمضان فُتحت ابواب الجنه وغُلقت ابواب النار وسلسله الشياطين وكان صلى الله عليه وسلم يقول لاصحابه إذا كان او كانت اول ليله من رمضان صُفدت الشياطين ومردت الجان وغُلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنه فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليله واما الحال فاجتماع على ذكر الله عز وجل في بيت من بيوت الله وذكر الله نعيم للمؤمن في الدنيا والآخرة ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفَّتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده فاللهم أعطنا ولا تحرمنا وزِدنا ولا تنقِسنا واجعلنا يا ربنا من السابقين إلى جنات عدنٍ يا رب العالمين أيها الفضلاء ديننا دين القلوب فالقلوب هي محل نظر الله عز وجل في الدنيا مع الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فمحل النظر في الدنيا إنما هو القلوب والأعمال الصالحة ويُخطِئُ بعضُ الناس في هذا الحديث فيقولون إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وهذا غلطٌ فإن الحديث إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم والقلوب يوم القيامة فيها النفع التام يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وإن من أعظم ما يتعلق بالقلوب النيات فإن النيات في الدنيا مؤثرة في الأحوال والأعمال وإن لها يوم القيامة لشأنا عظيما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يُبعَثُ الناس على نياتهم ولذا أيها الأحبة كان سلفنا الصالح رذوان الله عليهم يهتمون بالنية اهتمامًا عظيمًا يهتمون بتحصيلها وتخليصها وتحقيقها وتنقيحها لأن عليها مدار الفلاح والنجاح والنية كما يقول علماء توجه القلب إلى العمل توجُّهاً جازما تقربا إلى الله عز وجل فهي نيتان نيةُ تعيين العمل أن تتوجه بقلبك إلى أنك تصلِّي العشاء أن تتوجه بقلبك إلى أنك تصلِّي التراويح أن تتوجه بقلبك إلى أنك تصوم والنيَّة الثانية النيةُ لله عزَّ وجل أن تتقرب إلى الله عز وجل بعملك والإنسان في دنياه إنما هو ما بين عبادة وعادة لا يخلو منهما إما أن يكون في عبادة وهي التي يكون مقصودها الأعظم في الآخرة وإما أن يكون في عادة وهي التي يكون مقصودها الأعظم في الدنيا والنية مؤثرة في عبادة الإنسان وفي عاداته فالإنسان في عباداته ما بين نية صالحة ونية خبيثة والعياد بالله أما النية الصالحة فهي الإخلاص لله عز وجل أن يتجرد القلب لرب العالمين سبحانه وتعالى أن يعمل العبد العبادة ابتغاء وجه الله عز وجل من غير نظر إلى الناس ولا نظرٍ إلى ما في أيدي الناس هو إخلاصٌ لله عز وجل وهذه النية الصالحة هي التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هي التي بعث الله عز وجل بها الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي الدين ألا لله الدين الخالص هي سبب قبول الأعمال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغي به وجهه فأعظم بها من نية وأنعم بأهلها من أهل وأما النية الخبيثة فهي أن يعمل العبد العبادة لغير الله عز وجل وهي كما يقول العلماء ثلاث نيات أما إحداها فهي أن يصرف العبد العبادة لغير الله عز وجل أن يجعل العباده لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل لملكٍ مُقرَّب أو نبي مُرسل أو وليٍّ صالِح أو شجرٍ أو حجر أو شمس أو قمر أو نجومٍ أو غير ذلك وهذا والعياذ بالله هو الظلم الأعظم والشرك الأكبر الذي لا يجتمع مع الإيمان أبداً نعوذ بالله منه ومن أهله وأما النية الخبيثة الثانية فهي نية مدح الناس أن يريد العبد. بعبادته أن يمدحه الناس أو أن يثني عليه الناس فيظهر العمل الصالح من أجل مدح الناس وثنائهم وهذا هو الرياء وهو من الشرك والعياد بالله النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوماً على أصحابه فوجدهم يتذاكرون الدجال وما يخاف من فتنته فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخواف عليكم عندي من المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي يقوم الرجل فيُزيِّن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر وسماه صلى الله عليه وسلم شرك السرائر وهو والعياذ بالله محبط للعمل إن وقع فيه فلا خير للعبد في عمل يرجو به ثناء الناس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر أي ثناء الناس عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له فردها الرجل ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعة راء الله به وسمع به من قام مقام رياء أو قام مقام سمعه يسمع بأعماله الصالحة فضحه الله عز وجل وأخزاه وأدله يوم القيامة وراء به وسمع به يوم القيامة نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا شيئا من حال المرائين يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم اول الناس يقضى يوم القيامه ثلاثه اي ثلاثه اصناف قد يكونون بالالاف لكنها ثلاثه اي انها اصناف رجل استشهد فاتي به فعرفه ونعمه قال قال قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت فيقال كَذَبْتَ وانما قاتلت ليقال جري وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القى في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرا القران فاتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن فيقال كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ سَبِيلًا تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهِ إِلَّا أَنْفَقْتُ لَكَ فَيُقَالُ كَذَبْتَ وَإِنَّمَا أَنْفَقْتُ لِيُقَالَ جَوَادٌ وَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ والعلماء أيها الأحبة يقولون إن الرياء إذا وقع في العمل لا يخلو إما أن يكون العمل متصلا وإما أن يكون العمل مما ينفصل فإن كان العمل متصلا كالصلا فإن وقع من أول العمل فالعمل حابط وصاحبه معرَّض للعقوبة والعياذ بالله أما إن بدأ العبد العمل مخلصًا لله عز وجل ثم طرأ عليه الرياء واستمر إلى أن فرغ منه وهو على هذه النية الخبيثة فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن عمله حابق وأنه مردود عليه وأنه متعرِّض لعقوبة الله سبحانه وتعالى فإن العبرة بالخواتيم أما من بدأ العمل الصالح مخلصًا لله ثم طرأ عليه الرياء ثم دفع الرياء وأعرض عنه فختم الله له بخير فإن هذا لا يضر عمله بل قال العلماء إنه يؤجر على توبته وعلى تركه للرياء من أجل الله سبحانه وتعالى أما إذا كان العمل مما ينفصل بعضه عن بعض كالصدقة فإنما وقع فيه الرياء يبطل دون غيره مما لم يقع فيه الرياء وأما النية الخبيثة الثالثة في العبادات فهي إرادة الدنيا ومن كان يريد الدنيا بعمله كله فهذا كافر والعياذ بالله قد يعجل الله عز وجل له في الدنيا ما يشاء سبحانه لمن يريد لا يحصل لكل أحد وإنما قد يعجل الله عجز وجل له ما يشاء لمن يريد سبحانه وتعالى ثم لا يكون له إلا جهنم والعياذ بالله يصلاها مذموما مدحورا أما من وقعت إرادة الدنيا في عمل من أعماله فإن عمله هذا يكون حابطا ويكون معرَّضًا للعقوبة بسببه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غزى في سبيل الله لا يريد إلا عقالًا من الدنيا فله ما نوى وجاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلًا يريد أن يجاهد في سبيل الله ويبتغي عرَضًا من أعراض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له فعظم هذا على الناس وقالوا عُد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ما فهمته فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يريد أن يُجاهِدَ في في سبيل الله ويبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجر له فقالوا له عد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلك ما فهمته فقال يا رسول الله الرجل يريد أن يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من أعراض الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم لا أجر له وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة وقال العلماء إن إرادة الدنيا إن كانت في العمل كله فإن العمل حابق باطل مردود على صاحبه وان كانت نيه اراده الدنيا مع اراده وجه الله سبحانه وتعالى فان كان الأصل اراده الدنيا وكان ابتغاء وجه الله تابعا لذلك فان العمل حابق لا اجر له وهو الذي عمل عليه حمل عليه الحديث الذي سمعناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان الأصل إرادة وجه الله ثم تبعت ذلك نية إرادة الدنيا فإن كان ذلك مما أدن الله فيه فإن هذا لا يضر العمل أبدا كما لو حج الإنسان وهو يريد وجه الله ثم يريد أن يتاجر في الحج فإنه في هذه الحال لا تضر هذه النية عمله وكذلك أيها الإخوة لو أن الواحد منا وصل رحمه يريد وجه الله عز وجل ومع ذلك يريد أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فإن هذا لا يضر عمله أما إذا كانت نية إرادة الدنيا التابعة لوجه الل... لإرادة وجه الله عز وجل لم يأذن الله عز وجل بها فإنها تنقص الأجر بمقدار هذه النية لكنها لا تحبط العمل سئل الإمام أحمد رحمه الله عن المكاري يرجو وجه الله عز وجل ويريد أن يكري دابته فقال رحمه الله أجره بمقدار ما يخلص من نيته أي أن نية إرادة الدنيا تنقص من أجره بمقدار ما يكون في عمله من نقص بهذه النية وأما العادات فإن من الناس من يزكو بنفسه حتى تكون عاداته قربات عند الله عز وجل يثاب عليها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل ينفق النفقه على اهله يحتسبها قال هي له هي له صدقة وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك ومعاذ بن جبل رضي الله عنه الفقيه الصحابي الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويُقسم بالله أنه يُحِبُّه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يُحشر أمام العلماء برتوة أي بمسافة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قيل له كيف تقرأ القرآن أي كيف تقرأ القرآن في الليل فقال أقرأ وأنام ثم أقوم فأتقوى بنومتي على قومتي وأحتسب قومتي نومتي كما أحتسب قومتي معاد رضي الله عنه كان يحتسب النوم ليتقوى به على القيام وهذا من فضائل عباد الله فتنقلب العادة إلى قربه يُعجر عليها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى العبد أيها الإخوة مع الأعمال الصالحة له أحوال تتبع النية النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي سيئة فلا تكتبوها حتى يعملها فإذا عملها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 مع العمل السيء له أحوال ويكتب له بحسب نيته إن نواء العمل السيء فلم يعمل لا يكتب له شيء ولا يكتب عليه شيء فإن عمله كتبت عليه سيئة فإن ترك هذه النية من ترك هذه النية للعمل السيء من أجل الله وخوفاً من الله عز وجل فإنها تُكتب له حسنة وإذا نوى الحسنة فلم يعملها كُتِبَت له حسنة فإن عملها كُتِبَت له عشر حسنات إلى سبعمائة حسنة بل اسمعوا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم حصر أحوال الناس في أربعة تتبع النية فقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر أربعة أصناف عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا ويصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه فهذا بأفضل المنازل وعبدٌ رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول لو أن لي مالاً لعملت مثل فلان فهو بنيته فأجره ما سوى رزقه الله عز وجل مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل وعبد رزقه لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالًا لعملت مثل فلان فهو بنيته فوزره ما سوى تأملوا أيها الإخوة أثر النية في الأحوال الأول نوى الخير وعمل فهو بأفضل المنازل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني لا مال عنده لكن له نية طيبة فيقول لو أن عندي مالا لعملت مثل هذا الرجل الطيب فهو بنيته فأجره ما سواء أي أنه يؤجر كمن تصدق في سبيل الله على الراجح من أقوال أهل العلم وإن كان الذي تصدق أعلى منه بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأفضل المنازل وأما الثالث فهو رجل. لم رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في المال لا يعرف حلالا من حرام ولا يصل به رحما ولا يعرف لله فيه حقا فهذا بأخبة المنازل ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما لكن نيته خبيثة فهو يقول لو أن عندي مالاً لعملت مثل فلان فوزرهما سواء اسمعوا أيها الإخوة هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم في الدلالة على أثر النية في الأحوال يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ من جاء إلى فراشه ونوى عند نومه أنه يستيقظ في آخر الليل يصلي لله عز وجل فغلبته عينه حتى أصبح ما استيقظ إلا والمؤذن ينادي لصلاة الفجر ما بشارته يُكتب له ما نواه ان وأن يصلي إحدى عشرة ركعة كُتِب له أجر إحدى عشرة ركعة إن وأن يصلي سبع ركعات كُتِب له أجر سبع ركعات ثم انظروا في المقابل أيها الإخوة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل أخيه سيفان تقابل كل منهما يريد أن يقتل أخاه فسبق أحدهما الآخر القاتل في النار لأنه قتل أخاه والمقتول في النار لأنه كان يريد أن يقتل أخاه وقد سعى في هذا وشهر سيفه على أخيه النية أيها الإخوة يقبل بها العمل ويعظم أثره إن كان مبنيا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ثلاثة نفر من الأقوام السابقين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة عظيمة فسدت عليهم مدخل الغار لا يرون السماء لا ماء معهم ولا زاد معهم إنها لكربةٌ عظمى قالوا إنه لن ينجيكم من هذا إلا أن تسألوا الله بصالح أعمالكم فقام الأول فسأل الله عز وجل بأنه كان بارًّا بوالديه برًّا عظيمًا حتى أنه كان لا يسعي اللَّبَنَ أَحَدًا قَبْلَهُمَا أَبَدًا ثم قال في آخر توسُّله اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة ونظروا إلى السماء غير أنهم لا يستطيعون الخروج فقام الثاني فتوسَّل إلى الله بعفَّته العظيمة عن الزِّناء وقال في آخر ذلك اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج فقام الثالث فتوسل إلى الله عز وجل بأمانته العظيمة مع الأجير الذي ترك أجره فربى له أجره ونمى له أجره حتى أصبح مالا كثيرا فجاءه فأخذه فاكتاله كله فقال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون الله أكبر أعمال عظيمة عظمتها النية لأنهم أخلصوا لله عز وجل النية أيها الإخوة أساس السعادة في الدنيا أو أساس الشقاء في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة من كان ذانية خبيثة لا يريد وجه الله وإنما يريد الدنيا ما جزاؤه شقاء في الدنيا يفرق الله عليه أمره فالأمور في قلبه كثيرة والأمور أمامه كثيرة فلا سعادة ولا هناء ولا استقرار ويجعل الله فقره بين عينيه فلا يرى إلا فقرا تمتلئ الخزائن تقثر الأموال لا يرى إلا فقرا فلا يسعد بما عنده من المال بل يشقى ويشقى ومع ذلك لن يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له أما صاحب النية الطيبة الذي يريد وجه الله فهو مبشر بالسعادة في الدنيا جمع الله عليه أمره فلا هموم ولا غموم إلا بما يبتل الله عز وجل به لترتفع الدرجة وجعل غناه في قلبه فهو يرى نفسه غنيا كلما جاءه شيء قال الحمد لله اللهم بارك يبارك الله له ويرى نفسه في خير حال ومع ذلك تأتيه الدنيا وهي راغمة فالنية الفاسدة أيها الإخوة سبب لشقاء العبد والنية الصالحة سبب لسعادة العبد النية أيها الإخوة إن كانت صالحة كانت سبباً لعون الله عز وجل لعبده وإن كانت خبيثة كانت سبباً للخذلان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ ديناً وهو ينوي أن يؤديه أعانه الله على أدائه من أخذ ديناً وهو ينوي أن يؤديه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 وهو مجمع ان لا يؤدي لقيا الله سارقا فنيه اثرها عظيم في الاعمال والاحوال ايها الاخوه والله يا عبد الله لن تلقى الخير في الدنيا لن تلقى السعاده في الدنيا لن تلقى العون من الله لن تلقى القبول من الله الا إذا اجتهدت في الإخلاص لله عز وجل وجعلت قلبك لله سبحانه وتعالى فالله الله أحبتي في الله الله الله في هذه النيات اجتهدوا في تخليصها فإنها في أول الأمر يلقى الأمر عناءً في مجاهدتها لكن إذا صفت طابت وطابت الأعمال وطابت الحياة وكان الإنسان في جنة وهو في الدنيا وهذا هو الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة إنها جنة الإخلاص لله سبحانه وتعالى فالله الله أحبتي في, الله في هذه القلوب لنجتهد في تخليصها لله سبحانه وتعالى إن أردنا الفلاح في الدنيا والآخرة أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من عباد الله المخلصين اللهم يا ربنا اجعلنا مخلصين, اللهم اجعلنا مخلصين لك اللهم اجعلنا مخلصين لك اللهم اجعلنا مخلصين لك اللهم طهر قلوبنا من كل ما يغضبك يا رب العالمين اللهم يا ربنا قربنا من الأخيار والخير يا رب العالمين و بيننا وبين الشر والاشرار يا رب العالمين اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصيف أن تتقبل منا في هذا الشهر يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعلنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب من عتقائك من النار في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين اللهم أنزل, اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين اللهم أنزل الأمن في ديار المسلمين اللهم انزل الامن في ديار المسلمين اللهم زد هذا البلد خيرا وبركه اللهم زد هذا البلد خيرا وبركه اللهم زد هذا البلد خيرا وبركه اللهم قرب الرعاه من الرعيه وقرب الرعية من الرعاة يا رب العالمين اللهم بارك في ولات الأمر وبارك في المقيمين في هذا البلد وبارك في في كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين اللهم إنا نسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أعمالنا ونسألك البركة في أقوالنا ونسألك البركة في ديارنا ونسألك البركة في أموالنا ونسألك البركة في جيراننا ونسألك البركة في ديار المسلمين يا رب العالمين والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم